بلي صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد أن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 من أظلم ممن ترى على الله الترب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى وذير ليظهره على الدين كلي ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة هل أدل لكم على تجارة تجكم من عذاب أليم تؤمنون